بسم الله الرحمن الرحيم أَلِكْنَا مُنْ مُنْ مُنْ تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق وَلَا شَيْءَ أَكثَرُ مِنَّا فَلَا يُؤْمِنُونَ اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْ وَالسَّمَاءِ كَمَتْ وَالْقَمَرُ كُلُّهُ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُم تُؤْمِنُونَ رَبُّكُمْ سُبْحَانَهُ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي لَيْلَهَا وَنَهَارَهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ تَكَثَّمْ وَفِي الْأَرْضِ بَيْنَهُمْ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ أَعْلَى بِزَرَرٍ وَنَخْلٍ وَمِنْ كُلِّ ثَمَرَاتٍ قِنْوَانٌ وَغَيْرُ قِنْوَانٍ بَأْضَاهَا عَلَى بَعْضٍ مِنَ الْأُخُلُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك أعلاهم في حزنًا وأولئك أصحاب نار جهنم يحيطون بها خالدون ويستغيثون كاد إن آتي قبلا الحسنات وانقل خلاسين قابلين لمنثلا وان ان ربك لجو موفرة للناس على ظلم وان انهم بثل شد العقاب وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِن رَّبِّهِ ۗ كَذَٰلِكَ ۖ لَغَيْمٌ أَقَامَ وَمَا تَذَكَّرَ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِقَنْدَارٍ عَلِيمٌ غَيْبَ وَالشَّهَابَ تِلْكَ يَشْدُو الْمُتَعَاَنِ ضَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَثَر وَالْقَوْلُ وَمَا رَأَيْتُمُ دَنَيَ دَنِي وَمِنْ خَلْفِ قوم البرق خوفا وطمعا وينشئ الوعد بحمد من نساء السحاب اقال ويدث بح الرعد بهمي والملائكه في فج ويقسم صواعق ويرسل صواعق فيطيب بها من يشاء وهم يجابلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا إلا شباتك كثيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو بلاله وما دعاء الشافرين إلا في الضلاء وَإِلَّهِ يَفْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَوْعًا وَكَرْهًا وَغِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآخَانِ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِقُ لِلَّهِ قل افتقدت ظل دون اولياء الا يملكون ان يقتلو النفعا ولا ضروا قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تتوهم ما كونوا أم جعلوا لله شركاء خلقوك خلقه فتشابه الخلق عليه قل الله خالق كل شمئ وهو الواحد القهار أنزل من السماء فسالت أولية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوفدون عليه في النار ابتغاء حية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل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 وَالَّذِينَ لَمْ يَسْجُدُوا لَهُ, له أن لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلُهُمْ مَعَ الظَّالِمِينَ أُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَمَا أَوْعَاهُمْ جَهَنَّمُ مَوْعِدُ سل منها اثمن هل علم انما انزل اليكم ربك الفصح كما من هو اعماء انما يتذكر اول الالباب الذين ينخون بعهد الله بما <تصفيق> يطمئنوا وَأَن تَقُونَ مَا رَزَقْنَاهُمْ خِرًا عَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمُ الْمُقَدَّمَةُ جمّات عدن يدخلونها ومن طرح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم فَمَن نَّفَعَهُ قَبْدًا وَالَّذِينَ يَنقذُونَ عَنِ اللَّهِ مِنَ الضَّلَالَةِ وَيَقُومُونَ وَيَقُومُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن قالوا يسدون في الارض الاء ان لهم النعمه ولهم سوء عذاب الله يمدكم رزقا من يشاء ويقول يَحْسَبُونَهُ يَدْعُوهُ إِلَى الدُّنْيَا وَمَنْ حَيَاةُ الدُّنْيَا إِنْ أَكْثَرَهُ إِلَّا مَتَاعًا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا آيَةٌ مِن رَّبِّهِ قُل إِنَّ اللَّهَ يُبْلُو مَنْ يُسَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن آمَنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُّ ٱلْقُلُوبُ الذين آمنوا وعملوا الصالحات فباء لهم وثمر ما امنوا جزاءا حسنا كما تنعم قد خلقت قد ليها امم قد خلقت قد ليها قومًا لتفعلوا على المن الذي اوحينا إليك لتفعلوا على المن الذي اوحينا إليك وهم يذكرون بال أنت وإلى متى ولو أن قرآنا من ثنى ربه دبال او قطعت او انط او كل ما بين الموتى بل لله الامر جميعا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 أو تحل قريبا من باره حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلق المعاد ولقد التهجأ برسلين قَدْ نَكَثَ فَأَمَلْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَا أَخَذْتُهُمْ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِي أَفَمَن هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَشْرَاكَ ۘ أَخْلَصُ مِنْهُمْ ۖ هَمْتُنَّبِئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِوَاحِدٍ مِّنَ الْقَوْمِ مَنْ جُنَّ مِنَ الَّذِينَ تَفَرُّ مَكْرُهُمْ وَقُضُوا عَنْ السَّبِيلِ وَإِنَّ لله فما لهم من ناصره لهم عذاب في حياه الدنيا والعذاب الاخره اتخوا وما لهم من الله وارث مثل الجنه التي وعد المستقيم تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ نُزُلُهَا هَٰذَا يَوْمَئِذٍ وَظِلُّهَا ۖ فِي ظِلِّهَا قَوْمٌ لَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا يَفْرَحُونَ بِمَا آتَاهُمْ إِلَيْهِ تَشَاءُونَ مِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنْصِرُ مَعْبَدًا قُلْ إِنَّمَا آمُرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِنِّي مَخِيفٌ وَكَذَٰلِكَ كم نار الدنيا ولا ان اتبعت اهواءه بعدما جاء اشمن العين لك من الله من يوليه ولا وام ولقد ارسلنا رسل بإذن الله بكل أجل كتاب يغفو الله ما يشاء ويثبت وعنده أمه الكتاب وإما نريا كَمَا بَالِ الَّذِينَ نَعْلَمُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّى نَكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ عَلَيْنَا الْحِسَابُ أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّمَا نَأْتِي الْأَرْضَ نُنْكُضُهَا مِنْ أَقْطَارِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعْتَدِي لَهُ وهو سريع الحساب وقد مكر الذين نموا قدرينا فلئن نصرته منعا يعلم ما تخفي كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبت وهو يقول الذين تفور ترسم سلام قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ